لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل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 119. <تبتم> فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن 114. الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم 116. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 124. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم 125. وإن كن أولاك حمل فأنفقوا لا يضعن حملهم، فإن أرضعن لَكُمْ لكم فآتونه أجرهم، واتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. 111. لينفق ذو مِنْ من سعته قُدِرَ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما لَا الله 113. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها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 111. قد أنزل الله إليكم ذكرا 112. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن الله ويعمل صالح يدخله جنة يدخله جنة التجري من تحت الأنهار خالدين في جا أبدا قد أحسن الله له رزقا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 الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما